تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداه خمسين ألف سنة فاصبث صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يوم إذن ببنيه وَصَاحِبَتِهِ وأخيه وفصيلته التي تؤيي. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَا نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَمَا جَعَلَ عَفَا أَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ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 وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غير مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بشهاداتهم قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا كِبْرٌ لَّكَ An el Yemin ve inna khalaqnahum mimma ya'lamun fal-aqsimu bi-rabbil-mashariqi wal-magharibi لا خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يوم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة